وفي هذا اليوم الطيب نبدأ منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وربما تستغربون هذه المنزلة وهي, وهي منزلة السماع وربما يقول قائل ما معنى السماع كل الناس يسمعون وبعض الناس إذا ما سمع لا يستفيد وهذه المنزلة تعنى بكيف يصل السماع إلى قلبك وتتأثر فهذه المنزلة يمكن أن نسميها تنبيه القلب على معاني المسموع إذا كان الإنسان شارد الذهن غير مركز يسمع ولكنه لا يعي ما قيل له وبعض الناس عايش في الدنيا وسمع كل الدين من حيث السمع ولكنه لم يستجيب ولذلك قالوا يوم القيامة لو كنا نسمع بالرغم من أنهم سمعوا لكن السماع الذي عنوه المعاني المراده لم تصل الى قلوبهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير فالسماع رسول الايمان الى القلب ومعلمه وداعيه وداعيته رسول الايمان الى القلب عبر آلة اسمها الأذن بها يسمع الإنسان ولكن السماع سماع الإدراك والإجابة لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون سماع ومعه إعراض بعض الناس يتخيل أن هذا السماع في الصم يقول لك دين الله جابه كذا لو كان فيهم خير كاسمعه أنا لقى في فسر الايه كذا قال لي الصمتة الله جايبه كذا لأنه كان كان كان كان بسمعوا مجرمين طيب ما في ناس بسمعوا مجرمين طاي شنو دير الله ما جاب الصمتة في ناس بسمعوا الآن يضننون تمام بسمعوا كويس لكن مجرمين نعم ايوه لكن قال في في قول تعالى لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم سماع القلوب والإجابة والادراك والفهم وليس مجرد سماع الأذن الخارجي أو سماع الأذن الخارجية ومعاني الدين تبدأ بالسماع سماع الخير ولذلك من أراد أن يشوش على أهل الإيمان منعهم هذا السماع قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه هذا تشوش ولذلك اهل الايمان يستفيدون من هذا السماع السماع الذي قاله مؤمن الجن ماذا قالوا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا اننا ان شنو سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وكذلك في اول سوره الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به السماع كان معلم الايمان وداعيه ان يكون قلبك مهيا للاستفاده وأن تكون على قابلية للإدراك والفهم والتنفيذ والتطبيق وذلك لا يكون إلا بعد تهيئ القلب واستعداده فمن السماع سماع الإدراك سماع الإدراك إدراك هذه المسألة ومن السماع سماع الفهم يبدأ السماع بالإدراك يقول لك كلام تدركه والله الله داير شنو مننا الله داير مننا كده كده كده كده بعد كلام الله دا الدائر الله في ناس بيأخذ بجدية ويبادروا ويتقدموا على آخرين ويضحوا ويموتوا وناس سامعين كلام الله دا الفرق شنو, دا سمع سمع. الفرق شنو التعامل مع النصوص القابلية وسبق أن قلت لكم هذا الحديث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرس في مسجده، وأتى عبد الله بن مسعود متأخرا، ولما أراد أن يدخل المسجد، قام أحد الحاضرين في المسجد لحكمة يعلمها الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وقال له اجلس وما قال يا فلان، يا فلان اجلس، بس قال اجلس. سمع ابن مسعود اجلس خارج المسجد فجلس بس قال لجلس سمع جلس دي قاعد برا ما قال أنا ما قال ظمي كذا كذا نشوف الوراها شنو قضية الموضوع دفوشنو كذا نسأل العلماء تقول رسول قال يقول يقل العلماء يخل الرسول قال تاني شنو عن مشروطة الرسول قال يقول لك نشوف العلماء كذا الرسول قال تبسير شنو دا زول بتعلك لك ما دار يستقيم قاعد والشمس حارة جلس في حجر الشمس حتى انتهى الدرس وانتهت الأسئلة. يتخيل أخواني. حس أنا لما أبدأ الدرس وانتهي منه والأسئلة ته. كذا صحيح؟ خلي ذا. الما المشكلة بيسكون له بعد الأسئلة ذهية. يأخر بعد ما يبدأ ناس الأسئلة هنا. يجيك واحد يقول لك سؤال سريع. بلاي سريع دي. بيقوله لكن لما نقوله لي أنا تكون دائرة مجلس بتاع فتح. يقول لا مش على سؤال على الماعشي كذا. سؤال على الماعشي دائرة جمع العلماء. يقول لك طلقت تمرتي طلقة طرقت داري شوف المواقعة تل ما وقعت بس بزوار على الماشي بتخاف الله والله واحد هني مولانا سؤال بسيط بسيط ضح كده يقول إنه شوفه بسيط بسيط ده إنته. بسيط ضح تحدد وين تا بسيط تحدد منه بحدد زواره وفي أنا ما في سؤال واحد قال له مولانا نسأل سؤال بسيط سألني في التأمين بجوز ولا بجوز ده بسيط أنت بقول ده بسيط آ يحيى وخيت في مؤتمرات وقل لي فتوم صنفات فمن قاعد قاعدة وكذلك يكون في الشمس برا خرج الصحابة الذين خرجوا أول ما فينا بعد الدرس منتهوا طوالي بيطلعوا قالوا ما أجلسك في هذا الحر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول الجلس فجلست قالوا إنه لم يريدك قال سمعت أذناي ولم يسمي قال ما أقصدك لا هي قاله أعرف كيف هو قال أجلس وما قال يا فلان لو قال يا فلان بقول ما قصدني خرج الرسول عليه الصلاة والسلام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده جالس قال يا ابا عبد الرحمن ما الذي اجلسك في هذا الهجير قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس وجلست قال يا ابا عبد الرحمن قم ولك الجنه وفعلا استاهل الجنه لانه نفسيت عالي جدا في التعامل مع النص بيتعامل مع النص بجديه تقول رجال يقول لك كي نسال العلماء بلا رزول جاد يا الرسول بعد رسولته فيش عليه الصلاه والسلام قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تعرف في شنو في علمتان ولا في شيء قريب الشيخ أكثر منه, منه والعالم أكثر منه, منه إلا شيء فعلا يحتاج إلى ايضاح لكن ما يخرج لك من النص ثم هذا السماع هو أساس العقل لأن يا أخواننا إنت أي كلام تسمعه وتوزنه تقول كان جاي ولا ما جاي بتوزنه بأمور أحيانا تزنه بطبعك فهذا يسمى سماع من يسمع بطبعه وهواه فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ووافق هواه بمعنى اسمع الشيء المناسب ما معه, معه، يكون دائما شكل رزق معين، إذا شكل رزق معين بلكيف جدا، حظ من السماع، وبعضهم يسمع بذوقه وحاله وإيمانه ومعرفته، وهذا سماعه على قدر استعداده، على قدر استعداد. قواه العقليه والروحيه والنفسيه انه يقدر يسمع ويستجيب لكن اعلى السماع ما كان بالله كيف ما كان بالله أولم بيقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما قال لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل قال فبي يسمع فبي يسمع لا يقع في نفسه ولا يوافق هواه الا ما كان يرضي الله حتى ولو كان خلافا لحظه ولو كان مباينا لطبعه فإنه ينزل نفسه ويرغم طبعه أن يكون وفق مغاد الله تعالى وأمر الله سبحانه وهذا إشكال هذا فعلا إشكال لذلك فبي يسمع لا يسمع بغير الله طيب السماع الذي هو تنبيه القلب على معانشن المسموع وليس الفاضي انت تسمع يعني كلام. قال بق يتنبه الكلام ده مهم تقول لنفسك كده يا سلام كم ده أنا لازم أعمل به أنا من ذلك أطلع من هنا لا بد أأخذ الموضوع ده ما أخذ الجد وهذا هو الفرق بين الأولين وبين الآخرين الصحابة كانوا يتعاملون مع النصوص بجدية ويتعاملون مع الشر باستقامة ومصداقية ونحن نتعامل أحيانا بتشكك واحيانا بتردد واحيانا نتعامل مع الشرع بعدم جدية نأخذ ما يوافقنا ويوا ويوائمنا ويلائم طبعنا ونرد ما سوى ذلك وإن كان من رب العالمين لذلك هذا إشكال من الإشكالات الكبيرة في باب السماع طيب السماع نود ان نتحدث عنه مدحا وذما نقول في سماع كويس وفي سماع شنو كعب ينبغي ان نقف على باعثه السمعته ان اللي السمع شنو الخلاك التا تسمع شنو وإلى صورته وإلى معرفته والوقوف على حقيقته لا بد أن نقف مع السماع وبذلك ينقسم السماع إلى ثلاثة أقسام السماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قسم يحبه الله ويرضاه وأثناء على أهله سبحانه ماذا قال سبحانه وتعالى فيهم قال عنهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فأمنا بلا سماع ماله مذموم ولا ممدوح هو ممدوح لا شك في ذلك وكذلك قوله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور كيف من لا يستفيد من المواعظ والدروس ومن مسموعاته هذا كالميت في قبره وقوله تعالى إنك لا تسمع أشنو؟ الموتى ولا تسمع أشنو؟ الصم الدعاء اعرض اهل مكه قال لك اهل مكه خلوه لزؤ اصلا ايش لا زيهم ديل زول ميت لو كرهتني بسمع لا اهل مكه قالوا زي ديل هذه تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وعكس ذلك من يسمعون يسمعون هذا الكلام الكلام السماع الممدوح هو كلام الله والاذكار والمواعظ والخير وكل ما يقودك وكل شيء يقودك إلى الله ويدلك إليه هذا سمع مالو ممدح طيب وقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لشنو يعني أهل الخير يسمعون لكن يسمعون سمع شنو سمع الفهم وسمع الادراك والسماع القبول والإجابة كقول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول أن يقول شنو سمعنا شوف السمعة دي كيف شوف الآيات دي كلها جت كيف في مواطن تب ما أقول الخيره قالوا كنا نسمعه أو نعقله ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم أسمعهم سماع هداية سماع تهتدي به قلوبهم يا أخي أنا أقولك حاجة عجيبه خلاص لا بد أن تعلم شيء أتى عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسن السؤال يقولون السؤال ذاته دليل فهم انت تتذكر ما تسال, تسأل السؤال يطلع شنو يطلع الفايده ما تسال أسئلة فيها شنو الفاضي اي كويس قالوا يا رسول الله لقد اتيتك من مسيره تسع دي مقدمه لطيفه جدا قال له انا ماشي تسع يوم يريد ان ينبه على حرصه يعني انا زول حريص عني لاسالك سؤالا واحدا ازود ان اجد تسع يوم لكن ناكتو عشان يسال سؤال واحد يا اخوانا هل يركب امشي ايام و ليالي كي يسال سؤال يقول لك يا زول اي شيخ جينا من طرف بنساله ذات الشيوخ يعني ربنا كترهم، مش ربنا يكتره. في أي محل في شيخ. تمسك من طرف تسال. وفي ناس ذاته ما بيجيش شيخ بالجوه كده بس. كويس، تركهم طلاب علم. تقول له ده شيخ، اقول له ده شيخ، ما ده شيخ فلاسي. شيخ فلا ليه؟ انا ده في ما بستفتيك قول، ده شيخ وما عنده شرط. يقوم يحكي له، يقول له ده سهله انا بفتيك فيها. كويس، ترك بيفتي ما عنده مشكلة ف الكلام بتاعنا في شنو؟ ااا الانسان يسال سؤال ويبحث عن الدين ويجتهد في الوصول الى الحقيقه دي مساله مهمه جدا قام الرسول طبعا مربي عجيب ومعلم فريد قال له ما اسمك ما في داعي طبعا انا دارس اجي سؤال محدد يا اخي اسمي اسمي داري واشنو بس قولي لي جاوبني ما قال السؤال شو قال اسلك شنو قال اسمي زيد الخير. قال أنت زيد الخير. أزود ده هنيئا له لأنه قاصفة فرد كله شهر كان مشى وما استفاد إلا الرسول قال لي تزيد الخير حول اسمه أزود ده استفاد وفاز فوق عظيم قال له أنت زيد الخير ما سؤالك؟ قال ما علامة حب الله عبده بس تسع يوم الله لو ده لو قلنا الله بيحب شخصي من البشر كيف نقول الله يحبه قال علامه حب الله عبده ان ييسره للخير وان ييسر الخير اليه هل الله يحبه ده بتيسر له عمل الخير بيتيسر له اخواننا الهدايه سبحان الله شيء عجيب والله اخواننا كان انت قريت كيف هذا الله علماء والله تعجب الله, الله سبحانه وتعالى جل جلاله في علماء اراد لهم الخير واسمعهم اخواننا ممكن ان الانسان اسمع دين كثير يستمع الى كلمه واحده في موقف يتاثر يستمع الى كلمه واحده في موقف يتأثر شيء عجيب لكن عشان كده قال ولو, ولو علم الله فيه خير نشنو لاسمعهم يعني نشنو لا هداهم جاوز الآلة إلى الحقيقة السماع آلة الهداية ولكنها آلة موجودة عند كل الناس وما كل الناس يهتدي لأنهم لا يستعملون الآلة الاستعمال الصحيح يقرر ان يهتدي يقرر, يقرر أن يستفيد يقرر قبل أن يسمع أن يطبق وأن ينفذ ما يسمع وأن يبادر إلى العمل الصالح هذا إذا قيل له سوف يستفيد يقرر ذلك أشكد قال له أتيتك من مسيرة تسعين بالمناسبة في بعض الروايات في المسند أن هذا الرجل مات قبل أن يرجع رجع بدابة ولم يدخل المدينة ووقعت ناقته في حفر جرذ حفر افتاعة فر فوقع, فوقع من على الناقة على رأسه فكسرها فمات وجاء النبي وسلم وقف عليه يتبسم قالوا ولم تتبسم يا رسول الله قال إنه في سفره الطويل كان جائعا ولقد رأيت الملائكة تطعمه من ثمار الجنة. إخوان بشوف أنت الله رضيك بخير بهديك. والله حسّ أنا وإنت أيوة بيشعر إنه مرات بيشعر إنه شدّ ما بيدر عليه. يعني أخليه كف البصر. حتاج مواجهة عظيمة تلقى جداً عينه. تقول ما عيلة. ما عيلة. بتشعر إنك أنت جاهدت نفس الجهاد عظيم. لكن حتشعر بطمأنينة وراحة وإيمان عالي جداً. وقسى على ذلك. فبعض الناس كما في منزلة التوبة. يحتدي بكلمة الفضيل من عياط كان يعمل لصا ولكنه لص كبير وكان شرسا قال حتى تخيف الأم طفلها به يعني الأم كم سك الجناة تقول لها شنو أسكت وإلا أنا ريت الفضيل دي باللغة عربية فصح وبحقيت تقول شنو الفضيل, الفضيل جاك تقول <تصفيق> له الفضيل جاك وبلغ العرضين فصحة أسكت وإلا أنا لا يتذكر فضيل بن عياب خرج إلى صحراء ليقطع الطريق على قوم نزلوا في خيمة رجلان شوف اثنين يقول كل كل قاعدين خايفين صاحين لحد الصباح فقال أحدهما للآخر كيف بك لو جاءنا فضيل بن عياب قال له لا تتشاغم يا أخي مالك لك مش شائم علينا تتربقي علينا ما لك. يا أخي ما كنتك بسيجة له ذكر فضيل قاعد يجف هو اكبر الخيمة يسمع قال له اقرا قران قاعد يقرؤ قدر الله ان يقرؤوا من الحديد فاستوقفته الايات خارج الخيمه حرامي لكن ممكن يكبزوا الكويس وسمع هزته الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما قربت ما الهدايه لحد متين حتكون غافل ده معنى الكلام رجع يوم ذاك ما سرق رقت بدري جاءه في نومه من يقول له ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق من الحق ويجره من من من جلبابه قالي خانه يقول ألم يأني الذين آمنوا جم جم ذعر سمع الفجر قام إلى الفجر وهو لم يصلي الفجر ذو الحرام ورجع خبر وغافل ذاته قام إلى المسجد ودخل المسجد ليصلي فقرأ الإمام ألم يان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في صلاة الفجر أزودك عزيز في الصلاة قال والله ما أريد بها إلا أنا الآن أنا الرب آن قال خلاص يا الله خلاص قرار حاسم وزيدنا لما نقرر ما برجعت أنا لي في ناس الله يبدون الهداية السوق الفضيل العياد صار من علماء الأمة ما من كتاب تفسير إلا والفضيل فيه وما من كتاب زهد وأدب ورقاق وأخلاق, وأخلاق وتربيه إلا والفضيل فيه هما من كتاب فقه إلا والفضيل المعياض يعتبر من أئمته ومن شيوخه دين علم الله فيهم خيرا فاشنو عشان أشكد أكد بريح كتير بريح في إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا والله يقول نسأ الله يضلنا الله يضلنا نسأ الله الله يضلنا من السماع الذي عبر عنه بالاجابه قالوا تعالى وفيكم سماعون لهم سماعهم مش بيسمعوا لهم يسمعونهم ويتجاوبون معهم يسمعونهم واشنو ويتجاوبون معهم معناها يمشوا معهم في الفتنة ما شاء الله السلامه والعافيه وفيكم سماعون لهم طيب اليهود عندهم استجابه سريعه للحرام طب رب سبحانه أذا شنو سمعون للكذب أكالون للسحثي يعني عندهم قابلية عالية لسماع الكذب وترويجه سمعون للكذب طيب إذا السماع المقصود هو شنو ابن القيم قال كلام لطيف سماع الآيات لا سماع الأبيات سماع القرآن لا سماع الشيطان كلام متين له سماع؟ شنو؟ الآيات لا سمع شنو؟ الأبيات في ناس الشعر يؤثر فيه أكثر من كلام الله حتى لو كان الشعر صالح ما في شعر في الله ما يؤثر فيه بيأثر فيه اكثر من كلام الله في نفسه الله ما ما مدح نفسه صح المصحف وفي شعر في الرسول عليه الصلاة والسلام بيسموه شنو؟ مديح بيأثر فيه ويك في المديح وما يبكى في مدح الرسول ده إيمان طعيف المناسبة حتى ولو جائز يعني حتى لو في نوع من أنواع المديح جائز الكلام الله صلى ذاته يكون بضبابق كم دحوه إيمان ودحوه الصحابة كويس أغر عليه من النبوة خاتم تقول في فيه من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا نادى في خمس مؤذن أشهد وشق لهم من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوث ما لاح السقيل المهند وهكذا ده مديح حسان ابن رضي الله تعالى عنه في الرسول الحمد ويمكن أن يلحن ما في بأس سرعا ما في بأس لكن طار ما يجوز دربك ما يجوز من باب أول تاني بقيت الآلات الموسيقى كوي وهذا المديح ده سمع المديح بيأثر في تأثر الناس بالقران يعني انتشار ثقافه المديح تؤثر في ابتعاد ابتعاد الناس عن القران ما بتقول لهم ابتعدوا من القرآن ولكن انتشار هذا كثقافه تيجي التفاعل الاجيال بالقران يعني قليل تلقى الزول بيحرص على كاس اي زول بيسمع مدايح كثير علاقته بالقران بتكون ضعيفه واي زول صباحه من القرآن في القران وبيحفظ القرآن قران ما تبقي يسمع شنو مديح حتى اعطيه مديح المديح الجائز يا خوانا. في مديح جائز الفاظه ما شركية حياتنا ما قايمه على السنة في أمورها الواضحة والظاهرة لذلك هذا نوع من أنواع السماع خلاصته هنالك سماع شركي ده معه موسيقى ما معه موسيقى هذا باطل ما يسمع. وفي سماع بدعي هو سماع سني يعني فعلا الفاظ قويس وملحد لكن يعمل منه قوم وقعد ومجموعات وكذا ده ما يجوز وخاصة إذا أريد به التقرب إلى الله أما إذا أريد به الإباحة ما في ذلك بأس ولا شك ثالثا النوع من أنواع السماع هو السماع المعني بالمشي والثناء من الله من يسمعون كلام الله قال شلو عن ذو سماع الآيات لا سماع الأبيات سماع القرآن لا سماع الشيطان قال فانه يحدو القلوب يسوق إلى جوار علام الغيوب وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفرح هل هي شنو؟ ديار الأفرح هي شنو؟ الجنة ومحرك يثير ساكن العزمات الإنسان بيكون عزمه عنده عزيمة إنه يعمل الخير لكن ضعيفة لما يسمع القرآن إيمانه بزيد قال تعالى إذا توليت عليهم آياته شنو؟ زادتهم شنو؟ إيمانة قال ومحرك يثير ساكن الحذمات الى اعلى المقامات وارفع الدرجات ده السماع المطلوب طيب ابن القيم عنده حاجه عجيبه جدا قال يا اخواننا في زول ودي ممكن تكون موجوده بيتاثر بالشعر الملحن أكثر من كلام الله يعني قصيده في الشريعة في الدين لو قام زول لحنها شعر بصوت رخيم في الاسوق شنو ها يبكو. وَإِذَا تلي, وإذا تلي عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَبْكُونَ هؤلاء يا أخوانا يتو أبيات أبيات يا تقولنا الجائزة شرحة مش كده ولو اتلحن إيه... ما هو على لحن الأغاني لحن بسوط رخيم دي جائز قلنا كونه كلام الجميل اتلحن يعني كلام حسن ثابت أغر عليه من النبوة خاتم ما حرم زي لحن... لحن براو بدون آلات بدون طار ولا هني لحن ما في حاجة هذا السمع هذا فيما يتأثر بغتا من القرآن هذا يدل على ضعف إيمان هذا يدل على شنو؟ على ضعف إيمان لكن لأنه صادف في نفسه ضعف معينا القرآن جرع عالية يتأثر في الذين آمنوا إذا تلعت عليهم آيات وشنو؟ زالت الإيمان مع الناس على درجة من الإيمان عالي أما المزعد الإيمان يرفع بالأبيات لكن لا بد يتم بشنو؟ بالآيات في ناس يتأثروا في السير أكثر من القرآن يعني حتى الأبيان خليها لو سمع قصة قصة في السيرة أرسل الله وعلى أبو الله بن سعود وكده يمكن يبكي لكن سمع آيات عشرين آيات يمكن أن يبكي ما صح ونصح لماذا؟ أخوانا ما غلط لكن ما كمال هذا ليس خطا لكنه ليس شنو؟ ليس كمال الكمال شنو؟ قمة حياة القلب الذي يتأثر بكلام الله وأن يكون غذاؤه مباشرة من الله بالقرآن ده هذا قمة أما غيره يتأثر السيرة في مواقف حية يا إخواننا ومواقف بالجسد المعاني الرسول الله بخرج إلى الطائف ضربه الحجات ورجع يا سلام الله مواقف ودع الله الله من يشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي ورحتك المواقف دي تبكي فعلا تبكي هذا ليس ضعف لكن ليس كمال كون متأثر يعني جميل ما أي زول متأثر بسيرة ضعيف فينا بتأثروا بالقرآن وبتأثروا بشنو بسيرة على درجة عالية في زول يتأثر بالسيرة وما تأثر بالقرآن ده ما ضعف لكن ما كمال لأنه تأثر بالسيرة لأنها صادفت فراغا معينا في روحه فابن القيم بعض من يسمعون وقبل ابن تيمية قال بعض من, من يسمعون الأبيات والأناشير يتأثرون ما أثر فيك قد يؤثر لأنه صادف فراغا معينا ولكنه ليس الكمال الكمال شنو الآيات اجعل حياتك كلها قران والله ما تجيك اعوده العوديه تشغل تمسك المصحف تاعك القرآن تسمع اجعل القران اكبر نصيب من مسمعاتك يحيى قلبك حياه لا يموت بعدها ان شاء الله كويس بعدين شوف الكلام ده ابن قي برضه بيتكلم بقول شنو؟ بيقول بعض السماع بالدف والمزمار ومطربات الالحان غناء يهيج الحب يهيج شنو؟ الحب فتجد الذي على طريق الخير إذا سمعه بكى لماذا؟ لأنه يستوي فيه محب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الشيطان ومحب الصلبان ومحب الرحمن كلهم يتأثر ما في ذلك اللحن ذا صادف عنده ذكريات قديمة خلتوا يهدوا يبكي في ناس في الموسيقى يبكي لكنني مبدل على أنها صحيحة أو أنها جائزة وفي ناس في الغنى ما له يبكي لما يسمع الغنى ذلك بتاع الفنانين يبكي في زول يسمع الغنى تلقاه اي زول يبالوا محب الأوطان يبكي ومحب الرحمن يبكي ومحب الشيطان يبكي ومحب النسوان يبكي ده ما دين هذا ليس بدين لذلك ده كله يا كلام ابن القيم رحمه الله يختم هذه الجزئيه في القسم الاول من السماع هو السماع شنو قال رحمه الله تعالى القلب المخسوف المنكوس لا يصلح لحقائق القران وتذوق معانيه ومطالعه اسراره إخواننا اللي بيفهموا القران منهم بالقران منه صاحب شنو صاحب القلب شنو الحي المامنقص ما في قلب شنو منقص حتى عليه الصلاه والسلام قال والحديث في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا الحصير مش ورا بعض والفتن ورا بعض فايما قلب اشربها نكتت فيه نُقطة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نُقطم بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين قلب أسود مرباد منباد منباد على شنو شرير قال علي الصلاه والسلام كالكوز مجخيا الكوز مجخيا على شنو زي الكوز شنو مقلوب اسود ومقلوب وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض طيب هذا القسم الاول القسم الثاني من من من اقسام السماع السماع المبغوض الذي يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه يعني بيخليهم ماله الله شنو بيمدحه ده سماع شنو ده سماع الباطل كلما يضر العبد في دينه وقلبه والله فعلا والله في سماع كويس يضر القلب طيب لكن المبحث المهم اخواننا ناقش ابن القيم في هذا القسم حكم الغناء بالتفصيل حكم الغناء وقضيه الغناء سماع ذلك دار فيه لغط كبير بين مبيحين بدون تحفظ وبين محرمين بدون بدون تحفظ وبين متحفظين وواضعين ضوابط وشروط مع انتشار الغناء بل الغناء في عصرنا مصدر من مصادر الرزق صح ولا ما صح الناس بياكلوا منه وناس يبنوا منه كويس فهو ناخش ابن القيم هذه المسائل باستفادة حتى اورد سأكدوا بتلك هذا الفصل منه جدا أورد شبهات المبيحين بدون تحفظ وكاسمعت أدلة أن ابن القيم تضحكوا واحد قال شنو قال كيف تحرموا الألحان الجميلة والموسيقى والغناء موجود ما نقدر نمنعه قال زغزقه العصافير دليل على جواز الغناء قال زغزقه العصافير قال قال, قال ومن أدلة جواز الغناء ان حركة الانسان على وجه الارض خطوات ايقاع قال فالايقاع جزء من فطره الانسان قال قال اي ذو عنده ايقاع في المشي تختلف عن الثاني قال واحد قال شنو قال يخل في اخونا غناء اهل الجنه قالوا تحيمون الغناء قال الجنه فيه غناء هذا الـ الـ الـ الـ الـ الباب في المدارس مهم جدا لانه بنقيم أورد فيه شبهات القائلين باباحه الاغاني قطعه غناء ما كله محرم لكن انا بدي قاعدة الالات الموسيقيه كلها محرمه كان معه غنه ولا بنغنى. كان زوج قاعد شو اطضي بيعزف بالجيتار حرام اصلا فشر لانه المعازف محرمه اثنين غناء مع موسيقى كلامه جميل كلامه قبيح هذا محرم في غنا بدون موسيقى حرام وابن القيم رد على هذه الشبهات كلها وسوف سوف ازيد أدلة لم يريدها ابن القيم في تحريم هذه المسألة في الدرس القادم أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته